الحديث الحادي والثلاثون عن عائشه رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشك زوجها فكان يخفى عليه كلامها فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما الآية الحديث اخرجه البخاري رحمه الله وتعليقا ووصله النسائي وابن ماجه وصححه وابن تيميه وابن الملقن وابن حجر هذا رجل من الأنصار كان شيخا كبيرا اشتكته زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكت حالها معه إلى النبي عليه الصلاه والسلام وحاورت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جرى بينه وبين زوجها وذلك أنه حرمها على نفسه ورمى عليها بالظهار فراجعت الكلام مع النبي عليه الصلاه والسلام وعادت وكررت واشتكت إليه أنها نثرت لزوجها بطنها حتى إذا كبر سنها وانقطع ولدها ظاهر منها تشكو إلى الله حصلت المحاورة بين خولة بن سعلة والنبي عليه الصلاة والسلام في حالها وشأنها مع زوجها حدث في بيت النبوة كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ناحية البيت والمرأة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الناحيه الاخرى تقول عائشة فكان يخفى علي كلامها وفي رواية ما أسمع ما تقول لكن الله عز وجل سمع سمع كل شيء فسمع قولها وشكواها ومجادلتها لنبيه صلى الله عليه وسلم وقال عز وجل في ختام الآية إن الله سميع بصير سميع سميع يسمع كل شيء بصير بحال الناس جميعا يسمع الشكوى ويبصر حال المشتكي إن الله سميع لجميع الأصوات في جميع الأوقات على جميع الحاجات بصير يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء كمال السمع والبصر لله اسماعنا تضعف ابصارنا تضعف عقولنا تضعف أبداننا تضعف عظامنا تصاب بالوهن رؤوسنا تشتعل شيبا والله عز وجل قوي سبحانه الحديث هذا فيه إشارة إلى أن الله عز وجل رحيم وأن من اشتكى إليه يزيل شكواه ويرفع بلواه بل أنزل الله فيها آيات تتلى إلى يوم الدين والله عز وجل قال وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى اذا كان السر ما في الضمير مما خطر في بالك الان عندك في نفسك تسره الله يعلمه واخفى من ذلك واللي ما خطر على بالك بعد يعلمه سبحانه يعلم ما سيخطر في البال ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسولنا لديهم يكتبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات يعني أدركها كلها علمها أحاط بها ما خفي عليه شيء منها لا تختلف علي أصوات المخلوقين كم واحد يجأر إلى الله في الأرض هذه اللحظة كم واحد يرفع صوته ويسر بالنجوى والشكوى إلى الله يعلم الله عز وجل كل ما يقولون على اختلاف لغاتهم وفي وقت واحد لا تشتبع عليه الأصوات لا يشغله منها سمع عن سمع لا تغلطه كثرة المسائل ولا إلحاح السائلين سبحانه طريق الهجرتين وقول عائشة رضي الله عنه هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم آمنوا بالنصوص على ظاهرها الذي يتبادر إلى فهم صاحب اللسان العربي وأن هذا مراد الله سميع له سمع حقيقي بطير له بصر حقيقي يسمع الأصوات سماعا حقيقيا وطريقة السلف هذا الإثبات بلا تحريف ولا تغيير ولا تبديل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ظاهر النص مراد القرآن عربي مبين الله عز وجل لا يعجز أن يأتي لف بلفظة بدل لفظة إذا أراد ذلك فإذا جاءنا سبحانه بلفظ معين معناه أنه أراده عز وجل أراد هذا اللفظ وأنزله حكما عربية قرآنا عربيه غير ذي عوج سمع الله سبحانه نوعا سمع إدراك وسمع إجابة الأول أنه يسمع جميع الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية والجلية ويحيط بها إحاطة تامة في السماوات وفي الأرض والثاني سمع الإجابة يعني أنه يسمع مجيبا الداعين والسائلين والعابدين فيثيبهم ويعطيهم قال الله ان ربي لسميع الدعاء هذا سماع هذا الاصوات العام ولا سماع الاجابه سماع الاجابه احسن ان ربي لسميع الدعاء طيب انت قول المصلي سمع الله لمن حمده من اي نوع سمع الاجابه سميع الله لمن حمد هذا الحامد الحامد هذه الطائفة المخصوصة من عباده يسمعه يسمعوا حمدا فيثيبهم على حمدهم يسمعوا حمدا فيثيبهم على حمدهم سمع الله لمن حمده يا مصلي هل لا تفكرت في هذا وأنت تقولها إذا رفعت من الركوع لن يقول واحد وماذا نفكر في الصلاة بماذا نفكر في مثل هذا فكر سمع الله لمن حمده استج سمعه فاستجاب له وأثابه كما في مفتاح دار السعادة وتفسير أسماء الله الحسنى السعدي وشرح السفاريني الشيخ بن عثيمين والواسطيه كذلك والسمع الثاني هذا سمع الإجابة لا ينافي الأول سمع الإدراك بل سمع الإدراك اعم فسمع الإجابة داخل في سمع الإدراك لكنه اخص من جهات انه فيه ثواب وعطاء واستجابة والله عز وجل يسمع الجميع وإذا سمع دعاء الداعين أجاب وأثاب ننتقل الان طبعا هذا طبعا العظمه فيه واضحه الحمد لله الذي وسع سمعه سمعه الاصوات يعني كل عائشه تقول انا ما ما بعيد عنها وفي اشياء خفيت علي ما جمعتها والله في عليائه من فوق سبعه سماوات على عرشه سمع كلامها كله ما خفي عليه شيء من ذلك واجاب شكواها وانزل فتواها في هذه السوره المجادله سبحانه سبحانه هذا يا اخواني مما ينبغي ان نتفكر فيه هذا العظم العظم الالهيه هذا هذه تقود الى زياده الايمان وزياده القرب من الرحمن هذا هذه هذا من اعظم العبادات هذا التدبر هذا التفكر هذا من أعظم العبادات. لأنك تفكر في عظمة ربك عظمة ربك يعني تفكر في الآيات والأحاديث التي موضوعها عظمة الله أظن والله أعلم أعلى أنواع التدبر أجرم أظن أن التفكر في آيات أحاديث العظمة أعلى أنواع التدبر أجرم، ما في على من ذلك. طبعًا في تفكر في آيات الأحكام والقصص، لكن هذه هذه العظمة الإلهية موضوع العظمة هذا موضوع ما يجلير بالاهتمام ويغيب عن الكثيرين، لأن هو ترى علي عليه عليه يعني أكثر مدار زيادة الإيمان عليه.